يقول هضينة الشيخ وفقكم الله وجدت في هذا الاسبوع جريدة من البيجان صورت عيسى عليه الصلاه والسلام وامه مريم عليهما الصلاه والسلام بصور شنيعه وهذا ردا بزعمهم على ما فعلته الجرائد الدنماركيه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل من فعل هذا بعيسى وامه يكفر ويرتد عن دين الاسلام علما بأنهم ينتسبون إلى الإسلام هؤلاء الذين فعلوا ذلك لا شك أن الجهل يفعل بأصحابها شد من هذا هذا من الجهل والعياذ بالله وما ذنب المسيح عليه الصلاة والسلام وما ذنب أمة رضي الله عنها فنحن نؤمن بجميع الرسل ونحترم جميع الرسل وجميع المؤمنين من جميع الأمم اخواننا المؤمنين نسترحم عليهم ونستغفر لهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان الناس موال للمؤمنين من اي جيل ومن اي قرن من ادم الى ان تقوم الساعه اخواننا وانا نترحم عليهم ولا تنقصهم وان تنقص الامر فهو كفر الذين تنقصوا عيسى عليه السلام هذا كفر فلا يجوز ان يقابل الكفر بالكفر العياذ بالله هذا الامر لا يجوز لكن الحكم على هؤلاء بالكفر ما ندري لعلهم جهال او او متاولون او ما شابه ذلك يعني عندهم جهل والجهل يعذر به ما ندري عن الحكم عليهم اتوكل لكن هذا الفعل لا يجوز شنيع هذا التفريق بين الانبياء الله جل وعلا يقول عن المؤمنين لا نفرق بين احد منهم نعم فنحن نحترم المسيح نحترم جميع الانبياء ونعتقد ان من تنقص واحدا منهم فهو كافر وقد وقد هي ايام تعالى الحكم على الشخص من صفر ليس بسبب جهل او لسبب ما ندري عنه هنا